أعلمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعين فهذه في الحلقة الثانية ونشرون من, من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم سبقنا في الحلقة الماضية الكلام على المثل الأول الذي ضربه الله من المنافقين فيستفاد من أولا أن أن من البلاغة أن نضد المتكلم الأمثال من المخاطب الأمثال المحسوسة يتوصل بها للمعاني المعقولة لأن إدراك الشيء المحسوس أقرب من إدراك الشيء المعقول كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس وضرب مثلا فسمن عولا إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا دباب ولا اجتماع ولا يسبون الدباب شيئا الله تنقدهم له بعض الطالب والمطلوب فالأمثال مهمة في تعليم المخاطب لتقريب المعاني إلى ذهنه وتصويرها بل من فوائد الآياتين السادقتين أن المنافقين ليس لهم نور ذاتي يستضيعون به وإنما نورهم من نور خارج يطيء عليهم ثم يخطو ويبقون في ظلمه فتشتد ظلمته عليهم بعد النور الذي أضاء لهم ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين إذا استطاعوا بهذا النور الذي يأخذونه من غيرهم فإنهم قد ينوح لهم شيء من الهدع ولكن لعن الله عز وجل بحالهم وأنهم ليسوا أهلا للهداية لما في قلوبهم من الزقل والأصراب الخبيثة يذهب الله بنورهم ويدعوهم وعلى هذه الفائدة يتفرع فائدة أخرى عظيمة وهي أنه يجب على الإنسان أن يطهر قلبه يطهر قلبه تطهيرا كاملا من كل زغل وخبث وأن يعتني بطهارة قلبه أكثر مما يعتني بطهارة بدنه وثيابه لأن طهارة القلب عليها المدار وجهة تكون طهارة الأعمال الظاهرة ومن فوائد الآيتي السابقتين طوام حال المنافقين وأنهم عليها بالله لا يصلوا إليهم الهدى من أي طريق فهم سن لا يسمعونه ولا يسمعوا يمهتدوا به بكم لا ينتقون به بل ينتقون بالباطل وما ينتقون به من الحق إنما يريدون به باطلا لا يريدون به حقيقة معنا وهم عمي لا يبصر الحق ولو أبصر الحق من به ومن فائدهما أن هؤلاء المنافقين قد رأوا أنهم على صواب وعلى حق وعلى طريق صحيح ولهذا لا أرجعون عن غيهم بل يبقين على ما هم عليه ويتفرعوا على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه يجب على الإنسان أن يعتني دائما بال بالتنقيب أن يعتني دائما بالتنقيب والنظر في عمله وهل هو صواب أو خطأ فإن كان صوابا فلحمد الله ولا عليه وإن كان خطعا فالتب إلى الله والذرج إلى الصواب أينما كان ثم قال تعالى في المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراء دو وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت لله محيط بالكافرين يكادوا البرق واختفوا أبصارهم كلما أضاء عليهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولا شاء الله يذهب بسامهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا مثل الثاني لطائفة أخرى من المنافقين وإي شيء فقل لحال أخرى من المنافقين ضرب الله مثلا ضرب الله لهم مثلا بصيب من السماء أي مطر نازل من السماء وهو الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصيد فيه ظلمات فيه رعد فيه ضرق فيه ظلمات ظلمة المطر ظلمة السحاب ظلمة الليل وفيه أيضا رعد وضرق وهذا الرعد رعد شديد فيه صواعق عبارة عن كشف حال هؤلاء المنافقين وبيان أسراره وخبثهم وعن ما في القرآن من الزواج والوعيد لمن عصى الله عز وجل لكن هؤلاء المنافقين يجعلون جنة لا تجنهم و يستترون بسكتة الله عنهم، وجعلون أصابعهم بأذانهم من الصواعق، يظنون أنهم إذا لم نسموا الصاعقة لم تنزل عليهم، ولكنهم أخطأوا في هذا التقدير، وهذه الآية قول تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، فيظنون كل آية نزلت في وصف وبيان عيوبهم واحتقاص أرحامهم. يظن كل واحد منهم أنه هو النومي بذلك فينشي في الناس وكأنه خائف الحذر ولكن هذا لا يعنيهم شيئا الضرق بشدته وقوته يقع على بصل ضعيف لا يتحمل ليس عنده قوة ولا قدرة لتحمل الإضاءة ولهذا قال يكاد البرق يخطف أبصارا والبصر الضعيف يتأثر بكل نور وكل ما قي النور قي يتأثره ينظر إلى الأعشاء إذا خرج أو ينظر إلى ضعيف البصر إذا خرج إلى الشمس تجده ينكسف بصره وتهلل دمونه لأنه لا يقوى على تحمل هذا النور فهم كذلك بصرهم ضعيف يكادوا برق ويختفوا أبصارهم لأن النور قوي والبصر غير مقاوم لضعفه فكادوا برق يختفوا أبصارهم لشدة وضعف البصر وعجزه عن مقاومه ومع ذلك فهم ينتهزون الفرصة كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قام لأنهم لا يستطيعون المشي مع هذه الظلمات وبعد هذا النور العظيم قال الله عز وجل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم فلم يكن لهم سمع وبأبصارهم فلم يكن لهم بصر إما الله على كل شيء قدير في هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا أن يحقى هؤلاء المنافقين حال ضعيفة لا تستطيع المقاومة ولا القيام بشار الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والذعر وضعب ما يجعلهم يظنون أن كل صيحة عليهم وأن كل وعيد لهم وأن كل إنذار لهم أيضا فهم وعثاء جوبنا لا يستطيعون أن يقاوم الحق لقوته أمامهم وضعفه وضعفهم أمامه والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كبعهم بإحسان إذا يمده